بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 114. فما كان دعواهم إذ جاءهم إِلَّا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 115. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 112. وما كنا غائبين 113. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 114. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرون.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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فأبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون ققاللَ إِكَ مِنَ الْمُم وَرين قَالَ فَلمَا أَووَيتَنِي لَ أَقُودًَاَّ لَهُم صِاقَكَ المُسْتَقين ثَُّ لاتَّهُم مِن ضَيْنِ أَدينم وَمِنْ خَلْْفهم وَن أَمَانِهِم وَن شَمَِلِهِمْ ولا تجد اكثرهم شاكين قال خروج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لامل ان جهنم منكم اجمعين 117. ويا آدم اشكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 118. فوسرس لهم الشيطان ليبذي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما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 119. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما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 وَلَ فِيهَا تَقْْ يَوَّ وَفِيهَا تَموتُونَ وَمِنهَا تُخْْلجُون يا بَنِي آدَمَ قَدْأَزَلنَا عَلَيكُم لِباسَي وَار سَاتِكُم وَرشَ وَلِذَاسُ التَّقُ وَذَلِكَ خَب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 119. قل إن لَا لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 110. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. 119. كما بدأكم تعودون 110. فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة 111. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم ادْمُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ التي أخرج مِنَ الرِّزْقِ قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك انما حرم ربك الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشرك وان تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقول على الله ما لا تعلم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي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 اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهذوا على انفسهم انهم كانوا ادخلوا في امم 118. قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها 129. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا أولئي أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار 120. قال لكل ضعف ولكن لا وَقَالَتِ الْأُولَى لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 117. وَمِن فوقهم غواش وكذلك نجذي الظالمين 118. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وصول ربنا ذي الحق ونود ان تلك الجننه اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه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 119. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 110. وبينهما حجاب 111. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَهْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أَهْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ 119. لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون 110. وناذا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو من 119. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 110. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعدا وغرتهم الحياة الدنيا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 نعمل غير الذي كنا نعمل قر خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم مستوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 117. رَبَّكُمْ ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين 118. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن قَرِيبٌ الله قريب من وَهُوَ الذي يُوسِلُ الن حَُ الشرم بَيْنَ يَدَي وَحمتِه حتىََّ إذَا أَقََّت سَحابًا فِ قَالًَا سُكُناَهُ لِبَلَدٍ مَيتِ فَأَن زَلنَابِهِ المَاأَ فَأَقْرَنابِهِه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 لَقَدْ أَوْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا مَا لَنَا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاهُ فِي ضَلَالٍ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 أَوَجِئْتُم أَن جاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّ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 وَإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَأْسًا فَرْقُوا آلَ اللَّهِ جِئْتَ نَآلَنَا عَبْدَ اللَّهِ وَقَدْ هُوَ نَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ من ربكم رجس وغضب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 يَسْتَكْبِرُونَ مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنَ الرَّبِّ بِمَا أُرسل به مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِأَمَنْتُمْ به, بِهِ كَافِرُونَ فَأَقَرْنَا نَاقَةَ وَثَّرًا أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ قِنَا بِمَا تَعِيدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ المرسلين. فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 مسرفون وما كان جواب قومي الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يقهرون فان جائناه أمرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مذين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 119. وهو خير قَالَ 110. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا 111. قال أولو كنا وارفترينا على الله كَذِبًا ان عدنا في ملتكم بعد ان اجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء 119. واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحث وأنت خير الفاتحين وَقَالَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون 110. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 111. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها 119. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين 110. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين 111. وما أرسلنا في قرية من النَّبِيّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إِلَّا أَخَذْنَا آثَ بِالسَّاءِ وَالضَّلَالِ لَعَلَّهُمْ يَضَرُّون ثُمَّ بَدَّلْنَا مكان عفا وقالوا وقالوا قدما الساءنا الضر والسراء فاخذناه بوطا وهم لا يسعون ولو ان اهل القرى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 أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوِ امِنَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ الله فلا يامن مكر الله الا القوم القاسون اولم يهدي الذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تِلْكَ الْقُرَانُ نُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدِنَ لِأَكتَرِهِم مِن أَهَدْدِ وَإِ وَجَدنَا أَكسََهُم لَفَاسِقين ثَُّ بَعَصْنَ مِن بَعْض مُسَافِ آياتِنَا إِلَ فِي العوَّ وَمَلَائِهِ فَوَلَمُوا بِهَا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 قَادِجِ تُؤْكِنُ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْسِلْ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 119. فماذا تأمؤون 110. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشدين 111. يأتوك بكل ساحر عليم 112. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما 114. وقعوا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بزحر عظيم 115. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 116. فوقع الحق وبطل ما كانوا فغلبوه نالك وانقلبوا صاغري وألقي السحرة ساجدي قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسنفتعلمون لا اقطع ان ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قل إِ إِلَ وَبّنَم قَلِبُون وَمَا تَ قِمُ مِن إِلَّا أَن آممَ بِآياتَاتِ وَبِّنَا لَمَّ جَأَثْنَ رََّنَ يرزق علينا صبرا و توفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذاه موسى وقومه ليفسدوا في الارض و يدرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان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 قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا أَوْ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا قَالَ سَأُرْبِكُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيُنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا فَفِرْعَوْنُ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى ومن معه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 فَانَ وَالجراد وَالْأُمَمُ لَوْ الضَّفَادِعُ وَالدَّمُ آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ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 117. وقامنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 118. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَودَمْ مَرنَّمَا كانَ يَصنَّهُ في الع وَقَ وَمَا كانَ يعرِش وَجوزْنابِذَنِي إ الصلا إلَ البَحْر وَفَأتَ على قَوم يعَكخُونَ على أصْْناَامِ اللَهُم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 114. وقال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين 115. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 116. يقتلون وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميطات ربه أربعين ليلة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 سأصِف عن آيات الذيينَ ييتَكَبّونَ فيِي الأررضِ بِورِ الحَّ وَإَكُ آيَةِ لا يؤمنِنوا بِهَا وَإ رَكُ آية لا يُؤمنِن بهِهَا سَبِيلًا مُشْتَلاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار 117. ألم يروا أنه لَا لا وَلَا ولا يهديهم سبيلا 118. اتخذوه ظالمين. وَلَمَّا ظالمين 119. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 119. ولما رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجوه إليه قال ابن 119. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين 110. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 فَلََّا أَخَذَتهُم وَلِفَةُ قَالَ وَبِّ لَ شِتَّ أَهلَكتَّهُمْ مِن قَابِل وَإِنيَي أَتُهلِكُ نَ بِمَا فَعَلَ السّفَهَاُْ مَِّ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 يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَذَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ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 119. ويهدون بالحق وبه يعدلون 110. وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما 111. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا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 وَسأل مان القَرَة التي كََت حاضَِة البَحرِ إذ يعدونَ في السَّبةِ إذَّأتيهِم حتَانُهُم يَوسَتِهم شاع إتأتيهم حتَانهُم يَمَ سرَتِهم شُ وََومَ لا يستُونَ لا تَأتيهِم كَذلكَ نَبِوه 119. بما كانوا يفسقون 110. وإذ قالت أمة منهم لمتعضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون 111. فلما نسوا ما ذكروا به 112. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون 113. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 111. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 112. إن ربك لسريع العقاب 113. وإنه لغفور رحيم مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتكن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنون انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذا اخذ ربك من بني ادم من وُورِهِم ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسْتُ قالوا قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَن ذَٰلِكَ غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إن مَن مَّاسَ رَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُفْسِدُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَٱقْلُ عَلَيْهِم مَّا ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَنَسْلَخَ مِنَّا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَٰهُ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 119. مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 110. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم وَلَقَلِذَرََّ لِجََّ مَكَثِي مِنَجِِّ وَالبِنسِ لَهُم قُلوب لا يَفقَبونَ بِهَا لَهُم قُلوبُ ل يَفقَهُونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُون ال لا يُبصعونَ بِهَا وَلَهُم آذَانُوا ال لا يَسمَعونَ بِهَا 119. أولئك كالأنعام بل هم أضل 110. أولئك هم الغافلون 111. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 112. الذين يلحدون في أسمائه 119. مَا ما كانوا يعملون 110. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه كَذَّبُوا 111. والذين كذبوا بآياتنا لَا من حيث لا 122. إن كيدي متين 123. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 124. أولم 117. وملكوت السماوات والأرض خَلَقَ خلق الله من شيء وأن يَكُونَ أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون 118. من يضلل الله فلا هادي له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 الدعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل لهما شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون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 مَن عَلَيْكُمْ ادْعُوتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يمشون بها؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دُعُوُّوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكْيدُونِ فَلَا تَنفَعُونَ إِن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 وَتَرَاهم يَنظُرون إليك وهم لا ينصُرون خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغُ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سميع عليم